السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد انتهينا في درسنا الماضي من تعريف بعض المصطلحات النحوية الكلمة والكلام اللغة الكلم القول الجملة المعنى الاصطلاح للكلمة والمعنى المجازي لها بعد ذلك أغلق الباب أغلق الباب بعد هذا تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى والاسم ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه والفعل ما دل على حدث مقترن بزمن والحرف لغة هو طرف الشيء واصطلاحا ما دل على معنى في غيره اما الاسم فمعناه في اللغه ما دل على مسمى والفعل لغه الحدث قال ابو عبد الله محمد بن اج الروم رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء في هذا الكلام يذكر ابن أجروم علامات اربعا للسر يذكر اربع علامات يتميز بها عن الفعل وعن الحرف العلامة الأولى الخفض والخفض لغة السفل ضد الارتفاع واصطلاحا عند النحاة الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ينوب عن الكسرة والخفض مصطلح لمدرسة الكوفة أما مدرسة البصرة فتقول الجر ففهم من هذا ان ابن آج الروم كوفي كوفي ادي سؤالنا حاجه الخفض يعني لما انتهي سيتضح الكلام الخفض اصطلاحا الكسره التي يحدثها عامل الخفض والمخفضات في اللغه إما بسبب حرف الجر الحمد لله الحمد لله ها فاسم الجلالة لفظة الجلالة الله مجرور بعد لام الجر تقول ذهبت إلى المسجد وأنتم عاكفون في المساجد فالمساجد تحت الدال كسره هذه الكسرة هي علامة الخفض. العلامة التي يحدثها العامل. العامل هنا في. وأنتم عاكفون في المساجد. فالعامل هو حرف الخفض في. ماذا فعل في الاسم الذي هو المساجد خفضه العلامة التي تدل على الخفض الكسرة. واضح. فالخفض هو الكسرة أو ما ينوب عنها لأن بعض الأسماء لا تجر بالكسرة بعضها يجر بالياء وبعضها يجر بالفتحة وسيت تفصيل ذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن بأحسن الفتحة هنا جاءت مكان الكسر فلذلك قال النحاه الخفض اصطلاحا هو الكسرة التي يحدثها العامل العامل يعني الذي سبب الخفض خفض الاسم او ما ينوب عنها عن الكسرة ينوب عنها الياء او ينوب عنها الفتحه وتفصيل ذلك ساتي في حينه باذن الله الخفض سبب الخفض إما دخول حرف الخفض وهو ذكر بعضها فيه وربه والباء واللام من إلى عن على وهكذا سبب الخفض السبب الثاني الإضافة تقول ذهبت إلى مسجدي التوحيدي فمسجد اسم والتوحيد اسم لماذا مسجد اسم لأنه مخفوض سبب خفضه دخول حرف الخفض حرف الجر إلى عليه إلى مسجدي التوحيدي ايضا مخفوض سبب خفضه الإضافة لأنه مضاف إلى كلمة مسجد فالسبب الأول للخفض دخول حرف خفض السبب الثاني الإضافة السبب الثالث التبعية يعني يأتي تابعا لما قبله ذهبت إلى المسجد والبيت البيت معطوف تابع لكلمة المسجد ذهبت إلى المسجد الكبير الكبير تابع للمسجد نعت وهكذا فالعلامة الأولى التي نعرف من خلالها أن الكلمة اسم هذه العلامه هي الخفض الكسرة أو ما ينوب عنها الخفض والتنوين التنوين لغة التصويت تبعية نعت بدل عطف توكيد وك اقول العلامة الثانية من علامات الاسماء التنوين لغة التصويت يقال في اللغة نون أي صوت نون الطائر يعني صوت غرد صوت أصدر صوته صوته ومنه العمية امرأة ايه ها تصوت يا ايه تنوح تولول طيب والصلاحا التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفة نطقا لا كتاب التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصل لا وقفة نطقا لا كتاب نون ساكنه فليست بمحركه انما هي ساكنه هات هات أيس ثم نونه مثلا معنا اسم مثل محمد تقول محمد محمد ننه ساكنه هذا تنوين بالضم محمدا تنوين بالفتح نون أيضا ساكن محمد نون أيضا ساكن فالتنوين نون ساكن زائدة زائدة لأنها ليست من أصل الكلمة تلحق آخر الأسماء لا تلحق الأفعال ولا تلحق الحروف تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفة في وصل الكلام تجد التنوين إذا وقفت على الاسم المنون إذا كان مرفوعا أو مجرورا سكنت تقول حضر محمد وذهبت إلى محمد وإذا وقفت على الاسم المنون بالنص وقفت عليه بالالف رايت محمدا وهناك بعض الاسماء التي لا تقف عليها بالالف اذا كان اخره تاء اذا كان اخره تاء مربوطه شجره شجره في حاله الوقف تقول شجره وهكذا نعم حمزه اصلا لا ينوم الا اذا اردت ان تنكره فهو لا ينوى نعم ها تاء فقط لا هناك اسماء في لغه العرب منها ما هو مختوم بالتاء و بغيره المهم لنريد ان نشعب الكلام هذا معنى قولهم وصلا لا وقفة في وصل الكلام تجد نون التنوين في الوقف لا تجدها إما تقف على الحرف نفسه إذا كان منونا بالرفع أو بالجر أو تقف عليه بالألف إذا كان منونا بالفتح وإذا وجدت نونا في آخر الفعل فليست نون التنوين وإنما هي نون التوكيد وإن كانت تكتب في في المصحف بالالف احيانا لا يكونا هذه نون التوكيد هذه نون التوكيد لتوكيد الفعل وليست نون التنوين لان كلمه يكون تدل على حدث مع زمن اذا هي ليست اسما انما هي فعل نسفعا سفع يصفع هذا إيه يدل على حدث مع زمن فليس من الأسماء في شيء وإنما هو فعل فالتنوين إذن هو العلامة الثانية من علامات, الأس من علامات الأسماء نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفة نطقا لا كتابة لأنك تنطق بها. أما في الكتابة فلا تكتب فلا تكتب نونا وإنما تضع ضمتين أو كسرتين أو فتحتين. وإذا كان آخر الاسم ألفا فالصحيح أن تضع الفتحتين على الحرف الذي قبل الألف. وهذا من الأخطاء التي شاعت وفشل. إذا كتب أحدنا اسما منونا منصوبا وضع التنوين على الألف لو نظرت في المصحف تجد الفتحتين على الحرف السابق للألف وليس على الألف أبدا وأغلب الناس الآن يفعلون هذا الأمر ولا يجدون من يصح إذا التنوين تنوين الفتح يوضع على الحرف السابق للألف إذا كان هناك إذا كان هناك إيه؟ ألف ليس هناك ألف ستضع على الحرف شجرة ها؟ تنفسنا هواء تضع التنوين على الهمزة نعم على الحرف الأخير هذا معنى قول النحاة مطقا لا كتاب العلامة الاولى إذن أن تجد الكلمة مخفوضة خفض يعني كسرة أو ما ينوب عنها العلامة الثانية التنوين نون ساكنة في آخر الأسماء في آخر الأسماء والتنوين أن له أنواعه للتنوين أنواع تحدث عنها النحاة ولكن ما نريد أن نوسع الكلام الآن يعني هم قالوا تنوين عوض وتنوين مقابله وتنوين تنكير وتنوين تمكين ها تنوين تمكين يعني يدل على ان هذا من الاسماء المتمكنه في الاسمي مثل محمد طالب تلميذ هذه اسماء متمكنه تنوين مقابله التنوين الذي يكون في اخر جمع المؤنث السالم قالوا لانه ح لان اخر جمع المذكر السالم نون واخر جمع المؤنث السالم تاء فوضعوا التنوين في مقابل النون فسموه تنوين مقابله هذا كلام النحاه هذا كلام النحاه هناك تنوين التنكير إذا أردت أن تنكر على من نونته فمثلا سيبويه هذا عالم النحو الكبير إذا أردت أن تقول عن واحد آخر اشتغل بالنحو تقول سيبويه بالتنوين فتقول هذا سيبويه ورأيت سيبويه بالتنوين يعني أي واحد تنشغل بالنحو وليس ليس. عمر بن عثمان هذا الإمام المسمى أو الذي لقبه في سيبويه في سيبويه كلمة فارسية يعني رائحة التفاح أصل فارسي عليه رحمة الله وهناك تنوين العوض عن حرف قاض أصلا قاضي فنونت عوضا عن الياء المحذو وتنوين عوض عن كلمة كل كل يعمل على شاكلته كل إنسان ولكل جعلنا مواليا يعني ولكل شخص ولكل إنسان جعلنا مواليا فالتنوين هنا عوض عن كلمة ويكون التنوين عوضا عن جملة حينئذ حينئذ حين هي أصل الكلام حين إذ حدث كذا يوم إذ حدث كذا فتحذف الجملة الفعلية وتعوض عنها بالتنوين أيا كان فالتنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفا قطع نطقا لا كتابا إذا وجدت النون هذه النون الساكنة في آخر كلمة فاعلم أنها من الأسماء فاعلم أنها من الأسماء وإذا وجدتها في آخر فعل فاعلم أنه فاعلم أنها نون توكيت فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللا دخول الألف واللا بعض النحاية كل ألف واللام والبعض كل أل أي كان الألف واللام حرفان وهما معا كلمة قال هذه كلمة هذه الكلمة هذان الحرفان هذه الكلمة تدخل على الأسماء لتفيدها التعريف هذا الأصل فيها هذا الأصل فيها قال ودخول الْأَلِفُ واللام فإذا وجدت وجدت كلمة في أولها الألف واللام ألف وسط ليست همزة ألف تسقط في وصل الكلام فاعلم أن هذه الكلمة من الأسماء نقول مثلا الكتاب بخلاف قوله تعالى الهاكم التكاث لأن الهمزة هنا همزة قطع صل البسمله باول السوره بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم تسقط الهمزه لا فهذه همزه قطر وهي من بنية الكلمه لان الكلمه اله اله يلهي ها واضح فالالف واللام في اوائل الكلمات دليل على أن هذه الكلمات اسماء طيب وحروف الخفض وحروف الخفض هذا مما قد ينتقد على ابن اجرون ذن وقال في بدء الكلام بالخفض ثم يقول وحروف الخفض ما هو حرف الكلمه اذا خفضت خفضت اما بحرف الجر وإما بالاضافه فلماذا أعاد الكلام فلماذا أعاد الكلام وضح وهو كما ترى أعاد شيئا وغفل عن شيئين من علامات الأسماء فلم يذكر النداء لم يذكر النداء وهو باتفاق من علامات الأسماء فيعني في شيء يكرره ويغفل عن شيء آخر قال وحروف الخفض أي حروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاء ورب ثم قال وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء أيضا ينتقد عليه قوله حروف القسم لأنه ذكر ثلاثة وثلاثة جمع قلة، فكان الأحسن أن يقول أحرف أحرف القسم، لأنه يتحدث عن ثلاثة وليس عن ثلاثة عشر وليس عن ثلاثين جمع كثرة، فكان الصحيح أن يقول وأحرف القسم. أما حروف الخفض من وإلى الى آخره فمن من حروف الجر من حروف الجر ولها بضعة عشر معنى من هذه لها بضعة عشر معنى أربعة عشر معنى لمن للابتداء للجنس للتبعيد للسببية وهكذا لها معانية متعددة تقول خرجت من البيت من هنا حرف جر لإفادة الابتداء يعني ابتداء الخروج البيت ابتداء الخروج البيت من قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة الجنه هنا اسم ما الدليل دخول الألف واللام عليه ودخول حرف الخفض عليه وبناء على كلام ابن أجر الروم الكلمة مخفوضه مخفوطة ودخول حرف الخفض ودخول الألف واللام من وإلى كذلك إلى لها عدة معاني وأشهر معانيها لانتهاء ذهبت إلى المسجد إذن نهاية الذهاب المسجد إلى وعن ومن معانيها المجاوزة وفي ولها بضعة عشر معنى السببية أو الظرفية أو بمعنى على وهكذا قال تعالى امنتم من في السماء في السماء سماء اسم دخول الألف واللام عليه لدخول حرف الخفض عليه لأنه مخفوض ورب وهذا الحرف يقولون عنه حرف جر شبه بالزائد الآن هو حرف جر قد يفيد التقليل وقد يفيد التكثير وتعرف هذا من سياق الكلام يعني مثلا رب ها؟ ماشي رب مبلغ أوعى من سامع وهذا أمر كثير واحد لم يسمع الدرس بنفسه ولكن بلغ عنه فكان اوعى له من الذي سمعه بنفسه رب مبلغ اوعى من سامع رب رجل مجتهد ينجح ويفوز فيا رب دعك من يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامه هذا كثير ها كثير من تكسى في الدنيا وتعرى في الآخرة رب أخي لك لم تلده أمك ماشي فرب ولا تفيد الكثرة وقد تفيد القلة رب رجل مهمل ينجح هذا إيه قليل قال والباء الباء لها معاني متعدده السببيه والالصاق والاستعانه الى اخره تقول امسكت باللص باللص والكاف ومن معانيها التشبيه ومن, معاني ومن معانيها التشبيه المسلم كالأسد كالأسدي واللام ولها عدة معاني الحمد لله لله استحقاق واختصاص ملكي هذا من معانيها ولكل واحد ما يميزه عن الاخر قال وحروف القسم والصاب أحرف القسم الأحرف التي تستخدم في أسلوب القسم هي ثلاث الواو والباء والتاء أما الواو فلا تدخل إلا على رسم الظاهر طبعا شرعا لا تقسم إلا بالله أو باسم أو بصفة من صفاته نعم تجر تجر ما بعدها قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والنجم والليل والشمس والفجر وهكذا كله كله مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وحرف قسم الواو والباء بالله بالله والواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر والباء تدخل على الظاهر وقد تدخل على المضمر بك بك يا الله قسمي مثلا بك يا الله لاجتهدنا فالباء هنا حرف قسم والتاء وهي مختصه بلفظ الجلاله الله تالله ولا تدخل على غيره مختصه بالاسم العلم الله وبعض النحا يجوز أن تدخل على الرحمن تر ولكن هذا قليل في السماع عن العرب نعم تالله وفقط فالتاء حرف قسم من حروف الجر وهو مختص بلفظ الجلالة الله نعم ما هو هذا قليل في قليل جدا نعم فهذه علامات الأسماء كما ذكره ابن أجر الروم الخفض والتنوين والألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض على الكلمة ولم يذكر النداء ولم يذكر الاسناد أما النداء فدخول حرف النداء على الكلمة الهمزة للقريب و للبعيد و ay و ولم يذكر أيضا الاسناد وهذا من أقوى العلامات على اسمية الكلم يعني من من الأسماء ما لا يقبل علامة مما ذكره ولا يدل عليه إلا الإسناد الإسناد الإسناد ما الإسناد أن تسند الفعل إلى الفاعل أو تسند الخبر إلى المبتدا. يعني الإسناد هو الحكم تسند حكما فتحكم على الفاعل بفعله حضر محمد اسندت الحضور إلى محمد فمحمد اسم. لأن هنا مسند مسند إليه وكذلك المبتدا مسند اليه محمد حاضر اسندت الحضور اليه محمد لو قلت قمت قمت قمت كلمتا الفعل قام والتاء تاء الفعل اما قام ففعل كما سياتي معنى والتاء اسم ما الدليل على اسميتها هي لا يدخل عليها حرف خفض لأن التاء من رفع أصد ولا تكون مخفوضة ولا تنون ولا يدخل عليها الألف واللام فليس لها إلا الإسناد قمت معنى ذلك أنك تسند القيامة إلى نفسك هذا الاسناد فهذه العلامات الخمس الجر والتنوين والنداء وال والاسناد بها يعرف الاسم عن اخويه الفعل والحرف ذكر ابن اجل الروم اربعا منها واحده مكرره الخفض والتنوين والنداء ودخول الالف واللام الخفض والتنوين ودخول الالف واللام نعم إيه دي؟ الإضافة الإضافة خفض الإضافة تدخل في قوله بالخفض ليه من قال ذلك ويعني يصطلح اصطلاحا خاصا بنفسه يعني يترك ما قبله ويأتي باصطلاحات خاصة لنفسه ولماذا يعني من الحكمة وهو يكتب متنا مبسطا للمبتدئين هل لا يكثر المصطلحات كده يقلل ويوافق السابقين حتى إذا انتقل الطالب من هذا المتن إلى غيره ما يجده فجوة كبيره نعم بعد ذلك قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنه الفعل كما قلت لغة هو الحدث واصطلاحا ما دل على حدث مقترن بزمن معنى وزمن أما الاسم ففيه المعنى فقط ليس فيه الزمن الفعل يدل على حدث مع زمن ما علامات الأفعال؟ ذكر اربع علامات قال بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة هذه علامات الافعال قد لا يدخل إلا على الأفعال وهو حرف قد يدخل على الماضي وقد يدخل على المضارع يدخل على الماضي قد سمع الله قد أفلح المؤمنون قد قامت الصلاة فيفيد التحقيق أو التقريب قد إذا دخل على الفعل الماضي أفاد أحد معنيين إما التحقيق إذا كان الفعل حدث نعم إذا كان الفعل حدث فقد هنا يفيد التحقيق يعني الأمر محقق ثابت لا شك فيه مثلا قد سمع الله قوله سمع لا شك في ذلك فقد هنا تفيد تحقيق لما نقول ها قد أفلح الفلح في الآخرة نعم ولكن جاء بقد ايه لبيان أن الأمر محقق لا شك فيه مثلا المؤذن قال قد قامت الصلاة وهو يقيم للصلاة يقول قد قامت والإمام لم يكبر تكبيره الإحرام بعد الصلاة هكذا أقيمت اقمنا الصلاة صلينا ولا الأمر قريب قريب أما بعد انتهائنا من الصلاة قد قامت تحقيق لأن الصلاة حدثت انتهينا منها فإذا كان الفعل حدث فعل الماضي حدث فقد هنا للتحقيق سيحدث بعد قليل فقد للتقريب طيب وتدخل قد على الفعل المضارع فتفيد أحد معنيين التكثير او التقليل قد ينال المجتهد بغيته هذا امر إيه؟ كثير قد ينال المهمل بغيته هذا إيه؟ تقليل ها قد يفهم الذكي هذا ايه تكثير وقد يفهم وقد يفهم البليد هذه تقليل وهنا ملاحظة إذا كان الفعل مضارعا وفاعله هو الله فقد للتحقيق لا للتكثير ولا للتقليل قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم لو قلنا تكثير تكثير يعني ظن يعني 70% 80% 90% إنما لا الله عز وجل يعلم علما يقينيا فقد هنا معناه دخلت على فعل مضارع ولكن فاعله والله فتفيد التحقير قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فقد هنا للتحقير أما إذا كان المسند إليه يعني الفاعل غير الله فتفيد التقليل أو التكثير تلاحظ معي أن قد قد تدخل على الماضي وقد تدخل على المضارع بقد والسين وسوف السين وسوف حرفان يقال لهما حرف تسويف أو حرف تنفيس يعني تأجيل وهما لا يدخلان إلا إلا على الفعل المضارع وينقلان زمنه من الحال إلى الاستقبال هذان الحرفان السين وسوف ينقلان زمن المضارع من الحال إلى الاستقبال والفارق بينهما أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد واضح فسيكفيكهم الله هذا أمر قريب سوف نصليهم نار هذا في القبر وفي الاخره نعم ها سيقول المخلفون هذا في بعدها بقليل عندما حولت القبلة بدأ هؤلاء السفهاء يقولون قولتهم الخبيثة نعم نعم سيحلفون هذا القريب نعم من قالها ها من القائل أنت طيب قول منك عشان بلدك بس <تصفيق> قد تأتي السين مكان سوف كما هنا في هذه الايه سيصلى نارا والمخاطب أبو لهب وهو لم يمت بالنار لم يحرق بالنار وإنما سيصلى حتى لو مات في القبر سيصلى في القبر وصورة المسد من أوائل الصور التي نزلت وأبو لهب ما مات إلا بعد غزوة بدر يعني بعد أكثر من عشر سنين ورغم ذلك قال الله عز وجل لو إيه سيصلة والأصل هي والأصل سوف لأن حتى لو قلنا عشر سنة او أحدى عشرة سنة مسافة طويلة فإن كان المقصود بالنار نار الآخرة فهذا بعد أكثر من ألف سنة مسافة طويلة ولكن هذا على سبيل إيه تهديد ومهما مكثت فمكثك في الدنيا آه لا يقارن بالآخر فيه اخبار انه سيموت كافرا هذا في العقيد تفسير ما في النحط ماشي قال والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة انما لو قلنا علامات الاسم كذا وكذا وتاء التانيث الساكنه قال وتاء التانيث الساكنه وهي التي تلحق اخر الافعال الماضي لتدل على ان فاعلها مؤنث تلحق اخر الافعال الماضيه لتدل على ان فاعلها مؤنث قال قال تعالى واحضرت الانفس الشح احضرت اذا الشمس كورت كورت هذا فعل ماض خلاص ولكن في سياق الشرط حول الى المستقبل اذا اذا هذا مما يجعل الماضي مستقبلا نعم صفه واحضرت الانفس الشح فعول به ثان طيب شح شحى قالت امراه نعم ايه اذا جاءت في سياق الشرط دلت على المستقبل دلت على المستقبل حول زمنها الى الاستقبال قال وتاء التانيث الساكنه لماذا قال الساكنه لان هناك تاء تأنيف متحرك وهي التي تلحق آخر الأسماء فاطمة وفاطمة مسلمة هذه التاء لتبين أن الاسم مؤنث هناك مسلم مذكر مسلمة مؤنث تاء تأنيف متحرك مسلمة أو مسلمة أو مسلمة هذه تاء تأنيث متحركة هذه التي تكون في آخر الأسماء أما تاء التأنيث السكنة فهي خاصة بالأفعال الماضية تلحق آخر الأفعال الماضية نعم أما حكم تأنيث الفعل فهذه مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف في كتابه في متنه لا من قريب ولا من بعيد ولا في أول ولا في آخر فدعك منها قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة طبعا هو لم يذكر علامة أو علامتين من علامات الأفعال وهي ياء المخاطبة وهي من العلامات الخاصة بالأفعال لم يذكر تاء الفاعل تاء الفاعل بتاء فعلت وأتت ويفعلي هذه ثلاث علامات ذكرى ابن مالك في ألفيته لم يذكر نون التوكيد قال ابن مالك ونون أقبلن فعل ينجلي نون التوكيد هي من علامات الافعال تأتي لالتقاء الساكنين يتخلص منها يتخلص من التقاء الساكنين إما بالفتح قالتا أو بالكس قالت امراه قالت الاعراب نعم قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحرف لا يدخل عليه حرف خفض ولا يكون مخفوضا ولا ينون ولا تدخل عليه الالف واللام فلا يقبل علامه من علامات الاسماء كذلك لا تدخل عليه قد ولا السين ولا سوف ولا تاء التاني. فعلامة الحرف علامة سلبية وهي أنه لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا الأفعال. يمكن أن تأتيك كلمة ليس فيها علامة. ولكن إذا قبلت إذا قبلت فهذا مما يميزها يعني ليس فيها علامة من علامات الأسماء ولكن قبلت فهي اسم ليس فيها علامة من علامات الأفعال ولكن قبلت فهي فعل هذا بالإضافة إلى ما سبق من تعريف الأسماء وتعريف الأفعال هذا الحد قبل حتى ذكر العلامة أو قبولها العلامة يمكن من خلال هذا الحد من هذا التعريف الذي وضعه العلماء النحاة يمكنك أن تميز أقسام الكلمة فالاسم ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه والفعل ما دل على حدث مقترن بزمن والحرف ما دل على معنى في غيره هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى هل هناك سؤال فيما ذكر نعم هي دخلت هنا على الفعل الماضي أفلحا فبناء على القاعدة هي تفيد التحقيق ولكن فلاح المؤمنين إنما هو في الاخره فالأمر مستقبل فذكر الله عز وجل الفعل الماضي المحقق بحرف التحقيق قد مكان الفعل المضارع الذي اصول يقترن بالسن أو سوف لإفادة التحقيق وأن الأمر لا شك فيه. يعني وكأن الفلاح تحقق. والله أعلم. لم يذكر ابن أجر الروم في علامات الأفعال تاء الفاعل ويا المخاطبة. ونون التوكيد. الله مستعان. هذا أمر يسير يعني. يقول على يقول نجد التنوين المضموم على النون الساكنه في حالة حكم الاظهار ضمة وفوقها قوس صغير فهل لذلك سبب؟ هذا اصطلح العلماء عليه في كتابة المصحف. علامات تساعد القارئ في قراءته فالتنوين مثلا المظهر تجد الضمة والأخرى مقلوبة فوقه لو التنوين في اضغام تجد ضمتين التنوين بفتحتين أو كسرتين وإظهار تجدهما مقتننتين لو إضغام ولا اقلاب ولا ذلك تجد واحده سبقت الاخرى ومع الاقلاب تجد ميما وهكذا هذا من الرسم الخاص بالمصحف لتيسير القراءه والله اعلم كلمه سلبيه من اللغة يعني لا يوجد في لغه العرب سلب ضد الايجاب سلب نهب سلب نهب لا هناك سلب في لغة العرب والعلامة السلبية ضد الإيجابية نعم حتى في جماعة من الجمعات تقول إيه؟ لا تكن سلبية لا تكن إيه؟ سلبية شارك شارك وضع صوتك في الصندوق صوتك صمتك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه